قائفة في دين الله إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما قائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح يحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شوادق أفجردهم فجِلدُهم ثمانين جلد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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 122. إنه لمن الكاذبين 123. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 124. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله شروا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم فَيَظَلُّ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوا له بأنسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ويقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان العظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبقى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 116. والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين 118. والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا 119. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أَفْرُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْرَّافِلَاتِ الْمُرْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ مَنْسِلَتُهُ والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق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 ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للممنات يوضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إذن وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِمْ وَلَا يُبْدِي لَذِينَ You. وجوه الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره النف إن الله من بعد إكرامه نغفور رحيم ولقد 124. ومثلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 125. الله نور السماوات والأرض مثل نور مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت يسبح له فيها بالغدو والعصر رجال رجال الله تلهيم تجاره لا تلهيم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يُغْلِمُ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا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 غشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي يراها ومن لم يجعل لله له نور ومن لم يجعل لله له نور ما له من نور الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطيور صفات كلهم قد علم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 كان فيها من برده فيصيّم به من يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلّم الله الليل و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 ويقولون آمنا بالله وبرسول ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولى اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّارِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوهُ إِلَى الْمُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أي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 كاو المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويتقى فاولا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ لَا لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهِ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 لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا مُبَدِّلَ لِنِّعْمَةِ اللَّهِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَمَنْ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 ولبئس المصير ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرات وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْنَا جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ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 سَائِلَاتِ لَا يَرْجُونَ كِحًا فَلَيْسَ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَن يُضَعَّنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على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 فإذا دخلتم بيوتا فسلمو على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين ظاول كل آيات لعلكم تعقلون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 والله بكل شيء عليم